أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات اقرا فالجاريات يسرى فالمقسطات امرا ان ما تعدون لصادقه وان الدين لواقع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 ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل لا يهجعون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 121. إنه لحق مثل ما, أنكم مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون 110. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 111. وبشروه بغلام عليم 112. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت, وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطفكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طيم 115. مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 موسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر 121. إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا, إلا قالوا ساحر أو نجنون 123. به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملون